Oh, thank you. لا قذكَ فَال الأذين قل I think that's all. bol in audit anò an davonat Ocalet Yeah. والله على كل qa Allah Allah qual São tanto du a a a uh -huh. Ah! Oh. وعلى الله فتوكلوا إنكم فلا تأسى على القوم الفاسقين قال لَئن الن مية تقف بل من المد الله من المتقين لا إله إلا إياك لك ما أنا في ضي بطي auprès Ka aku tulek in ni إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحابي kwaza kanjeza those 7 A toka pa a vi muaa Yeah. não <síntico> Allah Allah Allah إِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إن الله غفور رحيم ان فين الله يا يت... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ثُمَّ ثَابَ مِن بَعْدِ الْمَجْيَاءِ وَأَصْلَحَ أَنْفَئ إِنَّمَا Asterico, asterico, an to venko والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله Série, quanto bem com pão وَو عَنزيد حَكين فَبَ تَبَ مِنْ بَعَذِبُمِجين وَأَوْصُ ل حَفَين النَ Série, Série, Canto Vem ki okay.